اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ يَجْعَلُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُم هُمُ الطُّيُورُ يَحُورُ لَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أصحاب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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَالَ آمَنْتُ بِرَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ اذْ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر قال إمراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهد للقوم الضالين اللهم لا يهدي القوم الضالين او كالذي مر على قوْية وهي خاوية على عروشها قال ان لا هذه الله بعد موتها كالذي مرض على طوية وهي طاوية على عوشها قال أنا يحتيها لإله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فأماته الله مئة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 فَثُمَّ لَمْ يَشْقَافٌ لَنَا نَكْسُو الْأَحْمَى فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قُلْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمَّا تَبَيَّنَ